فإنه لا يغفر الذنوب إلا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا الأمان الأول وجوده على الصلاة والسلام والأمان الثاني صفر وما كان الله يعذبهم أنت فيهم وما كان الله يعذبهم؟ وهم يستغفرون. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيف؟ قال ابن ثيمية والله إنها تشرب علي المسألة فأستغفر الله أكثر ألف مرة وأكثر قل فيفتح الله علي وقال. والله لا يمنعني من حاجتي عن الحاجة العلميه أو العملية في الجهاد في النصرة في شرح العلم في لحظه الباطل قال لا يمنعني من حاجتي الاستغفار من حاجتي ولا يمنعني عن استغفار حاجتي ولو كنت في السوق يعني يشتري أو واقف أو مسؤول وهو يستغفر ولذلك من المؤمن ويذهبوا أن يستغفر دائما وأبدا وابشر بما يسركم. الذي يهدي ويشفي ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا أتدري من يجيب العبد أبد السوء وارا ومن, ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا من يجيب العبد وتحمل الاثقال ويشرح البال ويرضى ذو الجلال سبحانه وتعالى بالصفاء قال علي وقد ذكر هذا صاحب الحياة ينقل عن غيره عجيب تنوه لكم عندكم الدواء والدواء ضعوا دواءكم على دائكم قالوا ما هو؟ قال دائكم الدنوب ودواءكم من صفاء الدنيا إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان لا تحل العصيان؟ العقد إلا بالصفاق لأن ذنوبنا تحول بيننا وبين مطلباتنا حيث استوفرنا أعطانا الله مراداتنا الاستغفار اقرب طريق الى الواحد الفحار الاستغفار احسن سبيل الى العزيز الجبار من اراد رزقا او شراحا او صحه او مالا فان الاستغفار يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا تدري من يزيل الهم ان ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك قال جعفر الصادق لو نزلت صاعقه من السماء ما اصابت مصطفى وقال الاقمام لابنه يا بني اكثر من الصفار فإن لله نفحات لا لهو حق للمصطفى الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيره العبد ويعطي دون ما حد جزيل الاجر في الدنيا ومن فوائده أنه يمتعكم وهو متاع حسن ووراحة للجسم وانشراح للصدر ويمتعكم متاع الحسن في هود ومنها أبشركم أنه قوة في الجسم وجرب كثير من الفضلاء كثيرا في الاسترفار عليه عليها فأبدلهم الله قوة في أجسان ويزدكم قوة تلا قوتكم طريق لنزول الغيث والرحمة ويرسل السماء عليكم إدرارا وللأبناء والذرية لمن كان عقيما ويمددكم بأموال وبنين فعند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار من أكثر من الاستغفار من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم من خرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يكتسر لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني هذا الدنيا إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من هدى والحق أن الذي يستغفر ربه سأل ربه السكر فستره الله ولم يهدك ستره ويقضح سره وسأل ربه السلامة من شؤم الذنب والعقوبة المترتبه عليه فإذا قلت أستغفر الله فسترك الله وغفر ذنبك ونجاك من شؤم ما فعلته والحق أن الذي يستغفر ربه سأل ربه الستر فستره الله ولم يهتك ستره ويقضع سره وسأل ربه السلامة من شؤم الذنب والعقوبة المترتبة عليه فإذا قلت أستغفر الله فسترك الله وغفر ذنبك ونجاك من شؤم ما فعلته في الدنيا دوما كيفما تحيا تدري ومن لا كيف ما تحيا ومن لا يورس عليه الصلاه والسلام لما وقع في بطل الحوت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 أن يفعلوا كما فعل يونس عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدهم منه ببلية مباشرة ينسى الإنسان هؤلاء الخلق الفقراء المساكين مثل مهما كان يرجى إلى الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وعلى كل شيء ينتظر نكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل حتى يعافينا الله من هذا البلاء آدم عليه الصلاة والسلام وهو ابونا وأهو الأنبياء جميعا وكان في الجنه لما حصلت منه تلك الخطيه وان انكشفت عورته على نبينا عليه الصلاة هو وزوجه حواء هل قال والله نحن في جنات النعيم نحن اولياء الله نعم مباشره نادى ربنا ولم ناد يا ربنا ولن افسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين سبحان الله لأن داود عليه السلام لما أخطأ في حكم فاستغفر ربه وخر راكعا وأنهام إذا هذا هو شأن الأنبياء والذين هم أفضل الخلق وأكملهم إيمانا وأبعدهم عن المعاصي والمكرات بعد ذلك إذا وقع أحد منهم ببلاء يعرف أنه من أعظم ما ينجي من هذا البلاء أن يكثر من اللهج في التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله وأن يصحي علاقته بالله فانظر كيف تعصيه من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى الله لأنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك